بسم الله الرحمن الرحيم حم 1 وال كتاب المبين إنا انزلناه في ليله مباركه كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رب السماءات والارض وما بينهما ان كنت موقنا لا فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَوْمَئِذٍ نَسَى الَّذِينَ أَجْرَمُوا ذِكْرَ رَبِّهِمْ كُلَّا نَسُوا مَا يُنْذَرُونَ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انك كاشف العذاب قليلا انكم عن اغطش البطشه الكبرى ان انتم تقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإنني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ هُونًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَم تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَاسِقِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ جِئْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذَابٍ مُحِيطٍ هُوَ كَانَ عَلِيمًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ نَّمْ قَوْمُ تُبِعُوا وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لاعبين اتم مجمعين يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاتْلُوهُ إِلَى سَوْءٍ ثُمَّ صُبُّو فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ان الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ مِّنْ مَّقَامٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ التَّأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّ ما يسرناه باللسان لعلهم يتذكرون فارتقبوا انهم مرتقبون